Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan Nabi, jika telah kutum Ya ayuhan Nabi, jika telah kutum فَتَلْقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّهُ فَتَلْقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّهُ وَاتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا كَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف فإذا بلغنا أجل فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاشْهَدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وأشهد ذا ويعدلا منكم وأشهد ذا ويعدلا منكم وأشهد ذا ويعدلا منكم وأقيم الشهادة لله وأقيم الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وَمَن يَتَطِلَّه يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ يا اسن من المحيط من نسائكم ولا اي اسن من المحيط من نسائكم ان انتبه فعدتهن ثلاثه اشهر ان انتبه فعدتهن وأشهر ولا إيلم يحض ولا إيلم يحض وأولئك الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن وأولئك الأحمال أجلهن أي ضعنا حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَقِلَّه يَجْعَلْهُ مِنْ أَمْرِهِ يُصْرَعُ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إلَيْكُمْ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إلَيْكُمْ ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوه من حيث سكنتم من وجدكم اسكنوه من حيث سكنتم من وجدكم ولا تظلمن لتضيقوا عليهم ولا تظلمن لتضيقوا عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَإِنْ تَعَثَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُمُ أُخْرَى وَإِنْ تَعَثَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُمُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. سيجعل الله بعد عسر يسر. وكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا جديدا وعذبناها عذابا نكرا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا وكان عاقبه امرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتق الله يا أول الألباب الذين آمنوا. فاتق الله يا أول الألباب الذين آمنوا. قد أن نزل الله إليكم ذكرا قد انزل الله اليكم ذكرا رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات رسول يتلو عليكم آيات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل الصالحات. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً ويعمل صالحا, ويعمل صالحاً يدخله جنات ويعمل صالحاً يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وان الله قد احاط بكل شيء علما وان الله قد احاط بكل شيء علما